أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذي لهم عن صلاتهم ساهون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضطوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر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 سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين وارزق اللهم من ليس له بنات وبنين اللهم من كان في هذا الجمع المبارك مريضا أو لديه مريض مريض او لديه مريض اللهم اللهم اشفه واشف مريضه اللهم اشفه واشف مريضة. اش واش مريضه اللهم ارحمه رحمه تغنين بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رحيم يا غفور يا ودود يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وأمهاتنا ومعلمينا ومشائخنا ومن له فضل علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا إلهنا تبنى إليك تبنى إليك تبنى إليك اللهم إن كان الاستغفار من الذنب توبة وان كان الندم على الذنب توبه فانا وعزتك من النادمين فانا وعزتك من المستغفرين يا كريم يا كريم يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا برحمتك يا ارحم اللهم يا عظيم السلطان ويا قوي الأركان يا من قلت عن نفسك كل يوم هو في شأنه اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم كن معهم ولا تكن عليهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اشف مرضاهم عاف مبتلاهم تقبل شهداءهم ارحم موتاهم داوي جراحهم اللهم وعجل لهم المخرج اللهم وعجل لهم المخرج الهنا الى لا اغير منك الى لا اغير منك اللهم كل نفوسهم التي ازهقت كل دمائهم التي أريقت كل ماذنهم التي نسفت كل بيوتهم التي دمرت كل نسائهم لا تغتصب إلهنا لا أقوى منك إلهنا لا أعظم منك اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنهم قد طغوا فقد عاثوا في الأرض الفساد فأكثروا فيها الفساد اللهم فصب عليهم سوط عذاب اللهم فصب عليهم سوط عذاب اللهم اشف صدورنا اللهم اشف صدورنا بعاجل نصر اخواننا المسلمين في كل مكان بعزتك يا عزيز يا جبار وبرحمتك يا ارحم الراحمين الهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وإلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا رحيم يا غفور اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين